يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سمى نحو السماء انتك يا ده ومن طري في قلب Zad Ramadhan Ya šeher القur'an Fik athub تكن دومن قري كم احواك يا شهر الصيام أنا لن أنساك في قلبي دائما تغضي الأيام ودعائي كل عام ربي تقدلنا يا ربي بلغنا بلغنا رمضا Ramadhan, Ramadhan, Ramadhan, ya Habib, Ramadhan, Ramadhan, ليتك دوما طريب, Ramadhan, en teka, dão